بسم الله الرحمن الرحيم موقع الصريق إلى الله يقدم الحمد لله وأشتر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشتر أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فخلصت ما ذكرناه مرة تتبقى بصير آية المثار اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُولِيكُنَّ بِمَا فَعَلَ الْمُؤْمِنُونَ نَقُولُ السَّلَف فِيها أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ اسْتَخْرَجَهَا الْيَمِينُ بِيَمِينِهِ مِنْ صَفْحَةِ لصحتي ظهره يسرى اليمنى واستخرجنا الشمال وشماله لسطحه ظهري اليضهرية اليسرى واشهدهم جميعا على انفسهم اليس ربكم قالوا بنا شهيدنا جعلهم الله عز وجل في هذا فريقين واشهد الجميع ف جعل اهل الجنه وقدر لهم اعمال اهل الجنه وجعل اهل النار وقدر لهم اعمال اهل النار والحدة قامت عليهم في هذا المفاق بعد إولاغ الرسل إياهم به وتذكيرهم بهذا العهد والمفاق وأما يعني من أنكر هذا المفاق وهو القول الثاني في هذه الآلة قول غير واعتبر لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصليحة التي سبق ذكرها و هذا القول لمنه هو قول المعتزلة في الأصل قول الذنخشوي ومن وفقه وهو أن هذا المفاق معناه أنه أوجدهم شاهدين بلسان الحال لا بلسان المقال بما أودع الله عز وجل فيهم من العقول والفطرة على وحدانيته سبحانه وتعالى والصحيح أن الفطرة التي فتع الله العباد عليها بالميل الى هذا الدين وهذه المله وانه لا يمكن دون موانع لا دانا بهذا الدين دين الاسلام هي في الحقيقه هذه الفطره اثر من ايه من اثار النفاق الاول الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على جميع بني ادم وان انتى ذلك فهو محدود بظاهر القران وظاهر السنه الصحيحه و قلنا ان هذا الذي ذكره الشيخ مرجحا له ما نفسه يقوى في عباره انه ليس بين التفسيرين متنافي لكن الصحيح الذي نشك فيه ان التفسيران ان التفسيرين متنافيان متضادان متعارضان وذلك ان التفسير الثاني ينكر الذي يفسر بان هذا هو الفطره ينكر ان يكون قد وقع ما سوت به الاحاديث من الإشهاد وأخذ الميثاق عليهم وكان ميثاقا على الربوبيه والالوهيه معا اخرجت على كان في حديث انس مرفوعا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ربي ان الله يقول يعده الذي اشرك قد اخالط عليك وانت في ظهر الالم الا تشرك بي فابيت الا ان تشرك بي فالشيخ رحمه الله رد قول السلف لكن يعني ثقه عباره تخفيفا عاما انكر ذلك وهم كما ذكرنا من الائمه الافاضل لكن كان هذا القول زله في الحقيقه وخطا قالوا فهو رجح قال ان المواثقه ثلاثه الميثاق الاول الميثاق الذي اخذه الله تعالى عليهم حين اخرجهم من ظهر ابيهم ادم عليه السلام واشهدهم على انفسهم الستوا بربكم قالوا بلى الايات وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الايات وهو نص الاحاديث الثابته في الصحيحين ولهما تكمله شرح الايه ان تقولوا واشنهم على انفسهم لباس ربكم قالوا بلى ان تقولوا قالوا بلى شهيدنا ان تقولوا يوم القيامه اي لالا تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين وقد ذكره الله عز وجل على اساس رسل بهذا الميثاق فقد قامت عليهم البينه والحجه بتذكير الرسل فلا عبره بغفلتهم ونسيانهم وجحدهم او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا زغيه من بعدهم يعني كنا متابعين لهم بحكم اننا ابنائهم وهذا التقليد المرفوض الباطل الاعمى الذي عامه البشر يكفرون من اجل افتوركونا بما فعل المبتدلون اي الذين تقدمون واخترعوا البطلان وليس في هذا حجه لان ميثاق الذي اخذ عليه الميثاق الذي اخذ عليه قبل ان يوجدوا على ظهر هذه الارض كانوا فيه سواء الجميع سواء في يعني الاباء والابناء كلهم اخذ عليهم العهد في وقت واحد فانا حجه الاخذ في تقليد بل اعطاه الله عز وجل العقل وفطره على الفطره التي كما ذكرنا هي اصل اثر هذا الميثاق الاول وكان هو وابوه وابوه وابوه واجداده في هذا الامر سواء ف لا ابره بتقدم او تاخر في عدم اجابه الحق الذي جاءت الله به الرسل وهذا الميثاق الاول ليس معناه الغاء الحاجه الى باثه الرسل كما يقوله المعتزله في الفطره وكما يزعم من يرد الاحاديث الثابته بهذا الميثاق ان ذلك مقتضى الاحاديث فلذلك يردها او قول التفسير لان هذا الميثاق يقتضي الا ان ذكر حجه قد لازم من بعض النصوص نقول لا لا قول المعتزله ولا قول من انكر الاحاديث ان ذلك يقتضي الايات والاحاديث تدل على ان هذا ضمن الميثاق وعلى أنه ضمن الحجة وليس وحده بل المثاق الآخر الذي هو بعثة الرسل صلى الله عليه وسلم على أجمعين به تمت الحجة على الناس كما وصف الله عز وجل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ تجد دايدا من يميلون إلى فكر الاعتزال والخوارج والتكفير يركزون جدا على امر النفاق الاول على انه حجه ولولا لم يبلغ الانسان البلاغ الواجب وهدف الحقيقه اصلب الاعتزال كما ذكرنا القول بان التحسين والتقبيح العقليين حجه وهذا مقتضى ان الفطره التي فطر الناس عليها حجه مستقله بدون بنوز دعوه الرسول وهذا كله كما ذكرنا ليس من اصول اهل السنه والجماعه وانما هو من اصول الاعتزال فه يعني القول هذا قول باطل مخالف لصريح القران لان الله يحب العذر سبحانه وتعالى ولذا ارسل رسل وانزل الكتب وجعل الحجج انما تتم على عباده و يعني تقوم عليهم ببعثه الرسل وبجومه بعثه الرسل صلى الله عليه وسلم علي قال الميثاق الثاني ميثاق الفطره وهو انه تبارك وتعالى فطراهم شهيدين بما اخذا بما اخذه عليهم الميثاق الاول شاهدين التوحيد يعني كما قال تعالى فاتبعوا الذكر الديني حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ل خلق الله صح الاقوال في هذه الايه وكذا في قول النبي عليه الصلاه والسلام اني في ما رؤي عن ربي عز وجل اني خلقت عبادي هنافاء وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره ان الفطره هي المله هي الاسلام وهو ظاهر جدا في تفسير الايه فاقم وجهك للدين حنيف فطره الله فهذه هي الفطره التي فطر الله الناس عليها اي انهم لو تيقوا وسانهم لو تيقوا ما في قلوبهم نختار دين الله توحيد الله الحنيفيه لله عز وجل فالخلق يولدون كذلك وان بدل اباءهم فلا تبديل لخلق الله الخلق كلهم يخلقون على هذه الصفه كما تولد البهيمه بهيمه جماع هل تحسون فيها من جدعاء يقول وهو الثابت في حديث ابي هريره وعن ابن همار والاسد السري رضي الله عنهما وغيرهما من الاحاديث الصحيحين ويهما وهي المثبته للفطره وانها هذه لله ولا وليس هذا كما ذكرنا ايضا بحدذ مستقله منفصلة عن, عن الميثاق الثالث بل إنما تتم الحجة بالميثاق الثالث كما ذكرنا الميثاق الثالث وهو ما جاء به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مغشرين ومنذيين لألا يكون للناس على الله حدة مع الرسل وكان الله عزيزا حكيم فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فانه يقدم ذلك من اول مره ولا يتوقف لانه دائم واثقا بما في فطرته وما جبل له الله عليه فيزداد بذلك يقينا ويقوى ايمانه فلا تلعثم ولا يتردد ومن ادركه من بلغت دعوه الرسل يعني وقد تغيرت فطرته اما جبل له الله عليه من الاقرار بما ثبت في النفاق الاول بان كان قد اجتالته الشياطين عندينه وهو وجه ابواه او نصراه او مدسه فذا ان تداركه الله تعالى برحمته فرجع الى فطرته وصدق بما جاء به الرسل ونزل به الكتب نافعه النفاق الاول والثاني وان كذب بهذا النفاق كان مكذبا بالاول فلم ينفاه اقراره به يوم اخذه الله عليه حيث قال بلا جوابا لقوله تعالى الاست ربكم وقامت عليه حده الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب لماذا؟ لأنه كذب الحجة القاطعة التي جاء دي الرسول قال وما يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن لم يدرك هذا النفاق لأن مات صغيرا قبل التكليف مات على النفاق الأول على الفطرة وده ما استقرأ ابن عباس والحسن كما ذكرنا نفعه المفاق الأول والفطرة يوده لك أن هذا هو اثر من اثار الميثاق الاول كما ذكرنا قال فان كان من اولاد المسلمين فمنهم فهم مع ابائهم وان كان من اولاد المشركين فالله اعلم ما كان عاملا لو ادركه سوري لا مفعوله الميثاق الأول, الاول اللي هو اقراره الاول ان هو عندما قال بلى فهو مسلم بذلك انه اقر بان الله رب وقادر الا يشرك بالله فايبقى انا فعله الميثاق الاول مات على الميثاق الاول على الفطره التي اثر من اثر اللي هو اهو هو هنا الشيخ جاب لفظ ابن عباس رضي الله عنه واما ان هو ان هو في تعديله هو كان الصح يقول على الميثاق الاول وعلى الفطره كان الصح ان هو يحط واو انا اسال بقى التعديد ان هم ثلاثه لكن لو قلنا ان الفطره اثر من اثار الايه الاول فهي تداخله فيها <تصفيق> لا تماما ان هو لم ينطق لسانه معربا عما في قلبه عند البروز بالكفر فلم يزل على الميثاق الاول وهو الذي توافقه الفطره وهو التوحيد وهو هذه المله كما في في الصحيح كل مولود يولد على هذه المله يقول وإن كانوا أولاد المسركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه كان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسركين فقال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين وليس فيه إثبات عذاب بذلك عليهم إذا علم الله أنهم يكفرون لو كبروا لو أدركوا العقل وبلغتهم دعوه الرسول الحديث انما فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام رد علما الى الله وليس فيه انه يعذبهم بعلمه بما كانوا سوف يفعلون لو ادركوا توقف النبي عليه الصلاه والسلام ومختبر الادله انهم ماتوا على الاسلام عند الله عز وجل اما في احكام الدنيا فقد كان يعني هم باقيهم اذن عندما يبيت المشرك المشركون فيقتل الذراري فهم في احكام الدنيا مع ابائهم ويقرون من يقر منهم بالجزيه اذا بلغ ولا يخالف ومرتد مثلا انه ولد مسلما فاذا اختار الكفر عند بلوغه صار مرتدا لا بل هم في احكام الدنيا وولدوا على الكفر وبقوا عليه ظاهرا اما عند الله فهم على هذه المله وذلك الصحيح في أولاد المشركين أنهم إذا ماتوا أطفالا صغارا فهم غير معذبين والأحاديث وردت لأنهم في الجنة كما ذكرنا ذلك من قبل فالله سبحانه وتعالى جعلهم مع إبراهيم عليه السلام وجعلهم خدم أهل الجنة هذا الصح الأقوال في أولاد المشركين هي مسألة خلافية فالأولاد المشركين رد ان رد العلم الى الله في اولاده المشركين لا يعني تعذيبهم ولا يعني حتى انه يحاسبهم على ما علم انهم سوف يفعلونه لان العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه نعم الحديث نعم لانه فعلا الحديث لا يعني انهم يساوون او يعذبون وان كان الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بان يعطيه الثواب من غير عمل فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هذا الله أعلم ما كانوا عاملين أيضا عن أولاد المسلمين وأولاد المسلمين لا يكاد يكون فيه انخلاف معتور ما قال الإمام أحمد أنه لا أعلم فيه انخلاف أن أولاد المسلمين يكونون في الجنة والأحاديث الورد بشفاعة الأولاد لآبائهم الذين ماتوا صغارا من الأفراط كثيرة جدا تدل على ان الاولاد يشعرون في ابائهم فكيف هم انفسهم لذلك نقول ان اولاد المسلمين الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا قال الله عالم بما تعملون مع اخباري بانهم في الجنه لكن هو اراد ان يعلم اصحابه ان يرد العلم الى الله اذا لم يعلموا ولذا قال او غير ذلك عائشه لما قالت عن قبيله الانصار اصفور من عصافير الجنه لم يروا سوء او لم يعمل به فقال وغير ذلك عائشه ان الله خلق خلق الجنه خلقهم لها وهم في اصفاد ابائهم وخلق خلقا للنار خلقهم لها وهم في اصفاد ابائهم ومع ذلك كما هنا هذا توقف الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم عائشه ان لا تتكلم بمجرد الراي والا فهو عليه الصلاه والسلام اخبر في مواضع اخرى واحاديث ثابته صحيحه بان اولاد المسلمين في الجنه كما اخبر ان اولاد المشركين كذلك في عن ابي رؤره رضي الله عنه قال في الصحيح يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم من كانوا عليم من حديث ابي رؤره بن ابس يقول وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب انزل لكيذ العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم كي لا يكون حجه للناس بل لله اعلى حجه عز وجل ثم يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذاك الوارث عقب الدار ومن بهم بالكتاب كذبا ولا زمل إعراض عنه والابى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب الخزي في الدارين يقول وبعد هذا الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر آلم في ظهر آبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به رسله رسله رسله رس باسكانه السين قد ارسل لهم اي اليهم وبالحق الكتاب انزل تشمل جميع الكتب المزاجين يشمل جميع الكتب المنزله بالحق يقصد دين الحق يقول الامر الذي ارسله الله تعالى به الرسل الى عباده وانزل عليهم به كتب هو لكي يثبث بذل العهد بذلك الميثاق الاول يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجه الله البالغه عليهم وينذروهم عقاب الله انهم عصوا ونعصوا ونقضوا عهده ويبشرون بمغفرته ورضوانه انهم اوفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه واطاعوه وصدقوا رسله والحكمه في ذلك لكي لا يكون حجه على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شام أن يكون لأحد عليه حجة كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به وكتابه مصدق لما بين ذيه مما معهم من الكتب ومهين عليه أي شاهد إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ورحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى ويوسف ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حده بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ان ايه نص قاطع في الرد على المعتزله القائلين بان الحجه تقوم بغير بعثه الرسل وكذا كل الطوائف الضاله المنحرفه المتبعه للمعتزله بهذا وقال تعالى قل يا ايها الناس قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم والذين ساوا في اياتنا معاذزين اولئك اصحبوا الجنه رسل مبشرين ومنذرين وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وبش المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وقال تعالى ان انت الا نذير وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين ذي عذاب الشريط سلوب القصر هنا غير مرد إطلاقه إنه إلا نذير إن أنت إلا نذير لا ينفي أن يكون بشيرا وأن يكون سراجا منيرا وأن يكون حاكما بأمر الله لكن المقصود انه ليس عليه من حسابهم شيء فهو غير حقيقي في الاطلاق يعني ليس المراد انه ليس فقط الا نذيرا وليس له وظائف اخرى لا انما إن انت الا نذير ليس عليك حسابهم ليس عليك شيء من يعني استجابتهم فقالت تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وغير ذلك من الايات التي يخبر الله تعالى فيها انه ما ارسل من رسول الا داعيا الى عباده الله عز وجل ما شريك له والكفر بما سواه من الانداد ومبشره لمن صدقه واطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه واعطاه من النار ثم اخبر تعالى ان المراد بذلك لالا يكون للناس على الله حجة مع الرسل قال تعالى فان الله الحجة البالغه من يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق بلا تكذيب ولا مخالفه اصل الشقاق ان يكون في شق والرسول في شق او امر الله وامر رسوله في شق يشاقق الرسول يشاقق الرسول اي يخالفه يقول فقد فان يصدقهم بلا شقاق يبقى تصديق واستواء فياخذ وصفا لربه عز وجل في ذلك المثاق العهد الأول وهؤلاء هم القليل من الثقلين ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة وجواب الشرط فذاك ناجم من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها لأن فمن يصدقهم فذاك ناجم يعني فمن يصدقهم وبهذا يكون قد وفى فذاك ناجم من عذاب النار فلم يرتكب اسواء دخولها من ناصيه الله وتجري به رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها وذلك الوارث عقب الدار وهو الجنه وهي الجنه لفعله اسبابها التي امر الله بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع اطاعته تبارك تعالى ومن بالرسل وبالكتاب الكتاب الكتب تنذرها الله كذب كذب يعني ولازم الاعراض عنه عَمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ بِهِ رُسُلًا وَالَّذِينَ أَبَى أَيْ الِامْتِنَاع وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ قَالَ تَعَالَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ الثَّقَلَيْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالَ تَعَالَى وَمَا وَدَدْنَا أَكْثَرَهُمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَدَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وجواب الشرط فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الآبي عنه المعرض عنه المصر على ذلك حتى مت هو ناقر كلا العهدين المفاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقارة به المفاق الأول وما جاء به الرسل المفاق الثاني من تجديد المفاق الأول وإقامة الهجة نلاحظ في هذه ان اسباب الكفر هو التكذيب والاباء واما يعني التكذيب لماذا يحصل للانسان لاعراضه عن حدود الله عز وجل ومنهم من يكون على علم ولكنه يعني يجحد ويعرض ايات فاستغفر الله عز وجل على بصيرتي ومنهم من يضل جاهلا ولكن اذا كانت الحدود قد قامت واتت دعوه الرسل فلا عبره بجهله فالجهل الناشئ عن الاعراض عن الحجه بعد قيامها لا عبره به ولا عذره لصحيحه عند الله سبحانه وتعالى لذلك لا اختلط على احد في قضيه بالجهل العذر بالجهل انما نعني العذر ابو الجهل العذر الناشئ عن عدم البلاغ لا عن الاعراض عن الحجه بعد قيامها و الاجهال اجمالا والتفصيل تفصيلا بمعنى ان الحجه تقوم اجمالا على الانسان بدلاله دعوه الرسل اجمالا فمن كذب اجمالا كفر وامما التفصيل فانما تقوم اذا بلغه التفصيل بمعنى الحجه التفصيليه التي تبلغه الانسان هي التي تلزمه تفصيلا بمعنى اخر لا قول ان احد ان الله قد ارسل الرسل فقد قامت الحدة على كل أحد بكل تفصيل في الشريعة لأن الرسل قد أتد به ويجعل ذلك حدة في عدم عذر الناس إذا لم يبلغهم شيء عن دوته حتى من صدقوه نقول هذا الكلام باطل قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغه فمن بلغه القرآن هو المنذر إذا بلغه بشيء لازمه وإذا لم يبلغه شيء من القرآن فهو غير معذب به غير منذر بعذاب اذا لم يبلغه ينذركم به وهم بلى بلغه. بلغه القران اجمالا ولم يبلغه تفصيلا بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب اسمه القران فصدق به ولم يعلم ايه معينه من ايات القران فهذا لا يكون مكذبا او معرضا الذي يعني اليراد الذي يخرجه من المله ولا يترك طلب العلم الواجب عليه فقد افن وهذا اعراض دون الاعراض الكلي الاعراض يكون اعرابا عن الدين اصلا او عن الحده التفصيليه بعد قيامها تفصيلا يعني يكون الانسان بلاغته ايه معينه فهو اعرض عنها ويقول هذا لا يقوله الكبراء مثلا يبلغ مثلا قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح مريم ولكنه يقول لكن هذا القول بان ال... الذين قالوا ان الله سبحانه كفار لا يقوله الكبار والمشايخ ونحوها فهذا معرض عن الحده التفصيليه بعد بلورها يبقى منذر يبقى مهدد اذا مات على ذلك مات كافر ايضا معرض فعلا اما الاعراض عن طلب العلم فهذا يعاقب صاحبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام أما عن من جلس في الحلقة ومن جلس في الفهم إذ لم يجد مكانا فيها والثالث الذي انصرف فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الأول فآوى إلى الله فآوىه الله وأما الثاني فاستحيى من الله فاستحيى الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه فهذا إعراض ليس هو إعراض الكثار هذا إعراض عن طلب العلم كما قال تعالى في اليمين في الايمان وان تلوا او تعيدوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فكون الانسان يعرض عن الحق في اليمين امر محرم ولا يجوز ان يكتمه ولا بد ان يقول الحق كاملا في الشهاده والايمان غير ذلك ومع هذا فلا يكون هذا كفرا باتفاق اهل العلم وليس كل من ترك درس علم يكون كافرا معرضا هذا الاعراد وانما المقصود الاعراد الكل كما ذكرنا ان اعرض عن ذكر الله رده لم يرفع به راسا كذبه لماذا لان اباءه اجدوه مكذبين ولانه لم يقرا هذا الكتاب ولم يعرف نافي قامت الحجه عليه بلا نزاع بين اهل العلم فمن يقول مثلا ان هناك من الكفار المعرضين بالكليه عن دين الله من هو معذور من اجل انه نُبس عليه الامر نقول هم قد اعرضوا لا شك ان هذا كلام فاسد لا يصح هم اعرضوا بالفعل فالا عبره بانهم لبس عليهم فالاعراد عن دين الله عز وجل لا يعم لا يعلم ولا يعمل به المقصود منه كما ذكرنا الاعراد بعد بلوغ الحجه الاعراد الكلي او الاعراد عن الحجه التي قد قامت بعد قيامه اذا كان في امر تفصيلي فهذا يكون ولا يرضى بالله معرضا عن ذكر الله سبحانه وتعالى اما الاعراد الجزئي والذي هو معصيه عن فيني الله عز وجل فهو موجود مع التصديق الاجمالي بالقران والرسول عليه الصلاه والسلام والاستجابه اجمالا ايضا الانشاد الاجمالي من غير ان يعرف التفاصيل ولكن هو مقصر في معرفه التفاصيل غير متع لو علم ان هذا جاء برسول صدقه بخلاف من لا يرفع لذلك راسا يعني لو قلنا كده زي ما اقول كده سان كو ستار في الصين مثلا او في اوروبا او في امريكا ليه ما دوروش على الاسلام قالوا لهم الاسلام ده كلام غلط قال لهم كده وخلاص والقران موجود ووصل لهم خبر الرسول عليه الصلاه والسلام بمعنى ان وصلهم لا اله الا الله محمد رسول الله وصلهم الاثنين دول وموجود المسلمين الذين يشهدون ذلك فلم يفكروا ولم يبحثوا ولم يقولوا فما ادله صدقه من كذبه وانما اعرضوا بالكليه عن هذا الدين واضلوا على شركين فلا نزاع بين المسلمين بين علماء المسلمين ان هؤلاء كفار في الدنيا والاخره وهذا ناسك فرق كبير بين وبين اردو من عوام المسلمين عاش حياته بلا طلب للعلم فلا شك انه قصر في ذلك لم يعلم كثيرا من العقوق في العقائد في الاعمال لان العقائد لابد ان تتعلم كما ان الاعمال لابد ان تتعلم لكنه لم يتعلم هذا ولا ذاك فهنا لكن عنده التصديق الاجمالي والانكار الاجمالي فهذا لا يقال عنه اعرض عن ذكر الله فهو كفر ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها لا يقال هذا في حق هذا وانما يقال هذا اعرض اعرض الله عنه كما تركه النبي عليه الصلاه والسلام هذا الرجل الذي صرف ولم يقم عليه حد الردة ولا من يقول ان هذا خرج من المله يمكن ان يكون منافقا اذا كان غرضه الايراد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويمكن ان يكون عاصيا فيه شيء من خصال النفاق اذا كان مقدما لرغبات الدنيا على طلب العلم الواجب واما الامر الثاني في هذه الابيات يعني فهو الاباء الاباء والرد هو قال لازم على الايراد عنه الاباء الاباء امر هو من صفات ابليس وفعل ابليس وسبب كفره كما قال عز غير الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقال في الحديث الصحيح اذا قر ابن ادم استقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قر ابن ادم الساجد فساد يعتذر الشيطان ويبكي يقول يا ويله يعني ويل نفسه يا ويل الشيطان يعني امرت امرا وسودي فسدد فلولا الجنه امرت وسودي فابيت فلي النار نعوذ بالله فكلمه ابيت هذه كلمه مهمه جدا غير كلمه ترك ترك غير ابى الرد الاباء الرد وعدم الانقياد الاجمالي رد على الله امره سبحانه وتعالى فالاباء كفر والعاده بالله وان كان معه تصديق لا يكون مؤمنا من صدق وابى لا يكون مصدقا تصديقا نافعا يعلمه في باطنه هذا بان الرسول حق ومعرفته بان الرسول حق وان ما جاء به حق لا ينفعه مع الاباء مع رد شرع الله سبحانه وتعالى اجمالا او تفصيلا اذا بلغه التفصيل زي ما في التصديق يجب التصديق الاجمالي اذا جاء خبر الرسول عليه الصلاه والسلام بمعنى اذا عالم صدقه يصدق يقول انا مؤمن مصدق بكل ما جاء به وفي نفس الوقت يلزم ان يكون قابلا بكل ما جاء به يقول كل ما امر به يلزمني عكس ذلك ان يصدق ان يكذبه اجمالا او يبلغه شيء من التفصيل مما فيما جاء به الرسول عليه الصلاه فيكذبه بعد ما يبلغه يبقى ده كذب الاعراض والاباء بقى اسم لذلك ان هو اذا اذا ابى ان ينقض اجمالا زي اليهود علماء اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وكذ وكانوا يقولون ذلك في خاصه انفسهم وبعضهم كان يقول له نشهد انك نبي ومع ذلك دون الانقياد يرفضون الاتباع يقولون لا نتبعك والعاذ بالله ولا يلزمونا كلامك فهذا في الانخترق انقياد الاجمال اللي هو الاباء الاجمال ان هو يقول لها ما يلزمك هذا الكلام فهذا كفر ايضا والعاذ بالله ونقض العهد والامر الثاني ان يبلغه تفصيل معين ويعلم ان الله امر به والرسول عليه الصلاه والسلام جاء به وامر يقول هذا الامر لا التزم به لا يلزمني هذا الامر ولو كان في مساله صغيره من الصغائر لكن مو... نقطه مهمه ممكن يقول انا يلزمني كلام الشرع كله ويخالف في ذلك عشان ما تقولوا له ازاي بتعمل كده ي... ياتي 100 نفس يقول انا مخطئ انا مذنب انا استحق العقاب ويبقى مصر يقول له طب تتوب يقول له مش قادر ابطل هتوب بعدين او يقول لهم مش قادر ابطل ومش قادر اقول انا يعني انا مدمن على الذنب ربنا يغفر لي ونحو ذلك مما يستحق ما هو العقاب يا يموت مصرا على الذنب ولكن ليس عنده الاباء الاباء في كما ذكرت ولو في صغيره من الصغائر يقول هذا لا يلزمنا طاعه الله او طاعه الرسول صلى الله عليه يرد الشرع ولو في سجده واحده وهو ابليس كفر بكم سجده تركها لا دا هي واحدة بس وفي الحقيقة مش عشان تركها وقال مثلا حسجد كمان شوية متأخر حاضيها كمان بعدين لا دا قال لي لم أكن لأسجد فهي سجدة واحدة صحيبة بس, بس كان من أجل أنه أبى أن يسجدها ولذلك نقول له لو صغيرا ما استقاش طالما علم أن الشرع أتى بها فردها كان كافرا وله أبو الله كان آبيا للشرع ردا له وده فرق مهم وعظيم الأهمية في مساله يعني الاباء فرق بين الاباء وبين الشرع والمعصيه او الكبيره او كبائر متعدده بين من يرد الشرع وبين من يخالفه مع اقراره الاجمالي بان الشرع يلزمه اللي هو القبول الاجمالي والانقياد الاجمالي يقول فذلك مستوجب الخزي في الدارين ناقم كن عليهم مستوجب الخزي في الدارين اي في الدنيا والاخره كما قالت تعالى واتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامه يوم من المقروحين يقول وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقدين له وما لكل منهما وما عليه في الدنيا والاخره قول الله عز وجل الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومن يسله وما نفتدى به ولا يكلهم سوء الحساب وماواهم جهنم وراس المناد الذين استجابوا لربهم وهم اهل الايمان استجابوا لدعوه الرسول الحسنى الجنه الذين استجابوا له وهم فريق الصالحين وتأويل ذلك معرض في الصحيحين من طرق الامل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لاهل لاهول اهل النار عذابا يوم القيامه لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي فابيت الا ان تشرك بي ذكر هذا الحديث في من قبل هو في الصحيحين قال تعالى فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعماء فالفريق الاول الذين يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم انزل عليه الحق العم هم الكفار الفريق الثاني لا والله ليس سواء انما تذكر اول الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يتناول كل العهود والمواثيق التي امر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق سبحانه ومع الخلق يعني الايه ولا ينقضون الميثاق يوفون بعهد الله هذا يشمل ما كان بينك وبين الله فالله عز وجل اخذ عليك العهده بالايمان والتوحيد واتباع الرسول وكذا العهود التي عاهدتها بالله مع الناس اعطيت عهد الله لعبد ان تفعل معه كذا يا شط الله عليك وجعلت توفيته بعقدك بعقده عهدا مع الله لما قلت قلت قلت الانسان اعطيك عهد الله على ذلك بمعنى كانك قلت يا ربي انا اوعدك ان افي بعهدي فجعلت العهده معه عهدا مع الله فهذا عهد الله يجب ان تفي به ولذا ورد التاليف في هذا ان لا تفعل ذلك لا تقل ذي الكلمه اذا اردت حاصرت هذا الحصن او في نفس الحديث هذا قال فرادك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه رسوله فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه رسول ولكن جعل لهم ذمه لمتك وذمه اصحابك فانكم ان تخفروا ذمكم اهون من ان تخفروا لمه الله وذمه رسول يعني ناس قالوا لك هنعمل صلح بس اعطيه ما على ذلك عهد الله يعني ايه بقى العهد عهد الله بمعنى ان انت تكون العهد اللي بينك وبينهم عهد بينك وبين ربنا لو ان انت نقضته يبقى نقضت بينك وبين الله فده اغلب وده اشد ولذلك اذا, إذا واحد نقضه مخالفاً لأمر الأمين يبقى نقض العهد مع الله يبقى هذا خطير وعظيم ولذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يكتئن يكتفوا بان يعطوا لي ذمتهم عهدهم هم يقول او عاهدك انا وهو حرام ان ينقض العهد وحرام ان ينقض النفاق بس هتبقى اغلط بدل ما يبقى نقض مضاعف يبقى نقض ايه مخفف زي بقى اهون بدل ما ينقض العهد بينه وبين الناس وبين وبأين وبين الله يبقى بينه وبين الناس فقط ولذلك قال له ذلك ولكن الايه في مدح المؤمنين ولا ينقضون الميثاق كل المواثيق وذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يفي بالعهد ولا ينقض الميثاق وكذا كل اهل الايمان والذين يصرون ما امر الله به ان يصل يقول وتناون هذا الميثاق المذكور اللي هو ميثاق المواثيق الميثاق الاول وميثاق الرسول ذلك داخل في الايه ولا ينقضون الميثاق يبقى اداء الالف ولم هنا للاستغراق للعموم ولا ينقضون الميثاق يعني كل المواثيق مع الله ومع الناس والذين يصلون ما امر الله به اي يسر من سوره الارحام ومن الايمان بالله وصدق وعدم التفريق بين احد منهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمه طاعته وعم ما اوصى به والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واخافوا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه يدفعون السيئات التي يفعلها الناس بالاحسان اليهم اولئك لهم عقوب الدار فكانه قيل ما هي فقالت على جنات عدن بدل يعني جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعما عقب الدار ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئه وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ إذن هم نقضوا العهد الأعظم مع الله وينقضون كذلك عهود الناس الذي نقض العهد مع الله لا عهد له لذلك تابد الكفرة يعني أكثر الناس نقضا للعهود لأنهم نقضوا العهد مع الله فكيف بالناس ويقطعون ما أغر الله به أن يوصل من الأرحام ومن متابعة قسل وهو أهم ويفسدون في الأرض ويقضون في الأرض بالعمل بالمنكرات ومخالفة شرع الله أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار فسبحان الله وبحمد ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه ولا إله إلا الله والله أدر ولا حول أولا وترى أبو الله يقول فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبأن النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم جزلات رب جل وعلا اسماءه الحسنى صفاته العليا وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصو المصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبديعهم بلا مثال سبق وهو نوعان ده اول نوع اثبات صفات الرب واسماؤه الحسنى صفاته العليا وجاء بعده مده طويله النوع الثاني اللي هو ثاني نوع التوحيد افراد رب العرش عن نديه اللي هو توحيد الالوهيه. توحيد المعرفه والاثبات معناه ان تعرف الرب عز وجل تعرف وحدانه ووحدانيته في ذاته وتعرف اسماءه وصفاته. تثبت ذلك اثبات صفات الرب عز وجل اثبات ذاته واسماؤه وصفاته. اما نوع ثانيه فهو توحيد الرب عز وجل بافعال العباد بان يتوجهوا الى الله عز وجل بالركوع والسلوط والصلاة والصيام والحب والخوف والرجاء بأفعالهم وهو مقتبط توحيد الأول يعني لازم من التوحيد الأول الذي يعلم أن الله وحده الخالق البالي ومصور الضار النافع المعطي المال لا بد أن يرجوه وحده ويخاف وحده ويتعبد له وحده ويركع له وحده ويسره له وحده هذا واجه عليه هذا من لوازم التوحيد الأول فهذا هذا نوعي التوحيد هذا التقسيم يمكن ان يجعل ثلاثه اقسام وذلك ان يقال في نوع توحيد المعرفه والاثبات انه ينقسم الى توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات ويجوز ان يقال هو اثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وافعاله واسماؤه وصفاته يعني مساله التقسيم كما ذكرنا من قبل التقسيم الاصطلاحي يمكن ان يتعدد او يتغير لذلك بعضهم هيقولوا توحيد ثلاثه انواع وبعضهم يقول ايه نوعان وهو النوعين دول شاملين لان هو الاسماء النوع الاول اللي هو توحيد الربوبيه شامل للاسماء الاصفه اما التاني ثاني هو القصد والطلب يعني العباد يقصدون الله يطلبون رضاه توحيد الاراده اراده العبد ان يتوجه بارادته الى الله لكن يقولوا توحيد الاراده او توحيد القصد والطلب او توحيد الرب عز وجل بافعال العباد او توحيد الالوهيه او توحيد العباده لان كلها متلازمه العباده معناها ان تعبد الله وحده توحيد الالوهيه ان تعلم و... و... وتتانه لله الاله وحده لا شريك له توحيد الالوهيه ان تفرد الله بالالهيه يعني ايه الاله المعبود رجع ثاني معنى الايه الايه يسمى قصد وطلب لانك بتقصد ربك وتطلب رضاه وهكذا يقول اول واجب فرضه الله على العباد انا العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد الذي خلقهم له واخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم شهيدين مقرين زي ما قلنا ان العهد ثاني كان على الربوبيه والايه والانوهيه لان قال الست بربكم ده دليل الربوبيه قال اخذت عليك الا تشرك بي تشرك بي فعل مين العبد اخذت عليك الا تشرك بقى العهد ماخذ ان اعمالك تكون ايضا ايه لله عز وجل بقى زي ما قلنا الاثنين على على الامور يقول اذ هو من كل الاوامر اعظم يعني تعليل لاولويه ورود معرفه ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد اعظم من كل الاوامر يقول جمع الاوامر جمع امر وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغه تستدعي الانفاد اللي هو الامر هنا تعريفه هو الامر الشرعي يعني مقصود به الامر الشرعي ده تعريف الاصوليين اعظم كما ان ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل واعظم المناهي وان تجعل اله ندا وهو خلقا ندا في الربوبيه او في الالوهيه او في اسماءه وصفاته والضد ايضا من التعطيل لان التعطيل ده اسوء انواع الشرك ازاي الشرك وهو بينفي ورود الله او بينفي اسماءه وصفاته لانه بيوصف الرب عز وجل بصفات العدم او بصفات المستحيل نعوذ بالله من ذلك فهو يطيع الشيطان في ذلك فهو اشد انواع الشرك يقول ولهذا لا يدخل العبد في الاسلام الا الا بالتوحيد ولا يخرج منه الا بضده يعني طب ولو كذب الرسل ايوه هو ضد التوحيد يعني ما يتقالش واحد عنده توحيد وعنده تكذيب للرسل فهو الكلمه دي صحيحه على اطلاقها انه لا يخرج من من الاسلام الا بضد التوحيد وهو الشرك ويجي زي ما قلنا ان تكذيب الرسل او تكذيب القدر او تكذيب الملائكه او معاده الملائكه يمكن ادوى مع التوحيد الشرعي الواجب هنا الايمان لا ده هو اذا كذب الرسل ولو قال لا اله الا الله ولو ايقن ان الله وحده هو الاله المعبود لا يكفيه لان تكذيب الرسل تكذيب لله فكيف يكون مؤمنا بالله من كذب الله قلنا العباده طاعه الله عز وجل اساس العباده فكيف يكون عابدا لله من يكذب ربه ومن يكذب رسله وان يكذب ملائكته ان هذا انما اطاع الشيطان في الكفر فهذه الطاعه بالكفر شرك بالله وعباده للشيطان الذي امر بذلك فقد نقض التوحيد ذكرنا مرات ان لا يصح ان يقال ان اليهود او النصارى او من يقر بوجود اله واحد ان ذلك يكون ينده الايمان او التوحيد لا عنده ايمان غير مقبول شرعا وهم مليون اكثرهم بالله الا وهم مشركو ويقال عنه ليس بمؤمن قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اقال اعذر لك كافر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون احرم الله ورسوله ولا الذين يدير الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن موصلهم لا يؤمنون رغم انهم يقرون بالله واليوم الاخر يقول ولم يزحزح عن النار ولم يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنه اوادخل الجنه الا به ولا يخلد في النار ويحرم من الجنه الا بضده ولم تدع الرسل الى شيء قبله ولم تنه عن شيء قبل ضده وهو اي التوحيد نوعان الاول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي علم الانسان يعلم ان الله واحد ويعلم ان الله حي سميع بصير قدير علي وهكذا خبري لانه مبني على تصديق الخبر الذي جاء به الرسل عن الله عز وجل فما ذلك المسل منافي للعقل بل العقل بل هو بالعكس ده هو موافق ليه للعقل الا اعتقادي لان شان يعتقد يعقد قلبه عقدا جازما على التصديق بما جاء به الرسل المطهيه الثاني يقول التوحيد يقول ان متضمن التغيير العلمي الخبر الاول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي قلنا ليه بتسمى كده لأن العبد هو اللي بيعمل قصد مين قصد العبد إراديك مين طلب مين طلب العبد وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرضى به ربا إلها ووليا وأن لا يجعل له عدلا في شيء لا أشياء وهو توحيد الله والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين لأنه إما خبر عن الله عز وجل زي كل الأخبار فيها اسمه الصفاء وما يجب ان يوصف به وما يجب ان ينزه عنه وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وقال اما يقبد من دون فهو التوحيد الطلبي الارادي واما امر ونهي والزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته او في الحقيقه نقول هذا تفصيل امر والنهي تفصيل التوحيد الارادي انت تريد تريد مراده الله كيف تريد رضاه بفعل طاعته واجدنا بعبادته كيف تعبدوا بطاعته فيما أمر واجدنا بما عنهنا وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيدي وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العداد كما أخبر الأمم السابقة داخل فينا قضية الأولى هي قضية معرفة الله ومحبته وعبادته توحيده عز وجل تقول ما يفعلون في العذاب من العكبر من العذاب وهو جزاء من من خرج عن حكم توحيدي فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك واهله وجزاهم اقرا في الذمه بين التوحيدين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى خلق الارض والسماوات هذا توحيد رب العزه الرحمن على العرش استوى توحيد من الصفات ودول توحيدي العلمي الغضن له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى تترض صفه الملك ربوبيه وعلم الغضن وان تجمر بالقول فانه يعلم السر واخفى من الصفات الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى لا إله إلا هو توحيد الألوهية المستحق وحده أن يؤله يؤبد عز وجل له الأسرى والحسنى تأخذ أسرى الصفات وآية الكرسي وكل هو الله أحد وغيرها من القرآن وقرأ في الأمر والنهي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنتهو وقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اقرا في اخزاء اهل الشرك في الدنيا والاخره واستكبر هو وجنوده عن فرعون واستكبر هو وجنوده في الارض يغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا يصون يدعون الى نرج عملهم بالسلوك القبيح والقدوه المنكره التي صاروا فيها ائمه للضالين قال تعالى واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقروحين لا يزال اهل الايمان يلعنون فرعون ودمود فرعون عليهم لعنه الله يقول والكلام في هذا الفصل على النحو الاول وهو التمهيد من الخبر الاعتقادي وهو اثبات كائنات الرب جل وعلا فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من نوجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها ومحال أن توجد بدون نوجد ومحال أن توجد نفسها لذا لأن علامات الفقر ظاهرة أعظم الظهور على هذه الكائنات هي علامات العجز والضعف وأنها ليس من نفسها هذه القوه التي تكون فيها لانسان اعلاها شانا في التفكير والانضراك وهو يقر على نفسه بانه مولود في تاريخ معين كان قبل ذلك لا شيء لم يكن شيئا مذكورا كان عدما قبل هذا والكائنات الاخرى اولى بعدم العلم والادراك من الانسان وكذا كلها كانت عدما ثم وديدت وكما ذكرنا ذلك ظاهر عليها يعني سن لو قلنا مثلا الأرض الأرض هي برعن الصخور اللي بناورتوب والرملة والأشياء دي أيها أعظم قدرة وإدراكا هي أم لا الإنسان دا هي جمادات نسميها جمادات لما, لما نسب شيء من البشر نقول لها أنت جماد مثل الجماد دا هو الإنسان أعلى الكائنات قدرا فعلامات الفقر اللي أول عليه لا يمكن أن تكون أعظم أوجدت نفسها ولا أن تكون أوجدت غير موجد قال الله تبارك تعالى في مقام فتر المويدة في الألوية أم خلقوهم غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون هذه الآية عظيمة أم عندهم خزائن ربك أم هم مساترون يقول جبير بن مطعم خذ الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية وقد أتى إلى المدينة في فداء أسرى بد كان مشركا قال سماية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في النهر الهدتور فلما بلغ قوله عز جل أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون أم خلقوا السماوات للأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون كاد قلبي أن يطير يعني فعلا آيات عظيمة البيان والله اوضح بيان في هذه الايات بعيدا عن كلام المتكلمين لو نجيب لكم متاع سنه ثانيه اعدادي بس ولا اولى اعدادي في ادله المتكلمين حاجات سخيفه لا تسمن ولا تغني من جوع في اثبات يعني صفه الورود لله سبحانه وتعالى لكن ادله القران ادله فطريه يقرائها العالم يعي المعنى منها يقرائها الجاهل يعي المعنى منها يقرائها الفيلسوف يعي المعنى منها يقرائها قال الطبري يعي معنى منها كلام واضح ان خلقكم من غير شيء ام هو الخالق سبحان الله كانت من اعظم كما اقول لك كثير كانت من اعظم اسباب الاسلامي العدل انك يا جماعه لم يزل الاسلام في قلب من سمع هذه الايات لانها ايات تهز الانسان فعلا الانسان فطر انه لا يمكن ان يرى شيء الا من مدد زي ما قلنا قبل كده امثله كثيره جدا على المسمار المضموع في حد يقول للناس كده ان الساعه دي انها عباره الحديد اللي جهه العقارب والمعدن اللي ده كل ده والحرف اللي كتبت ده جه لوحده كده اهو هي الحديد شكل نفسه الناس صوت تضحك عليه اي عاقل ما انها لا تساوي شيئا في ملهود الناس عباره عن شيء اثير جدا ده يعني سبحان الله كيف يقبل يعني العقل الانساني والله لولا يعني الدعايا والتقاليد الاعمى لما كانت دي النظريات اللي هي تقول ان الانسان إن إن نشا صدفه او الكون نشا صدفه يعني دي مجبله من ما زبل بيقول لا يمكن ان يقبلها عاقل ابدا زي ما بعضهم يقول ان مثلا الاف القربه تضرب على اله كاتبه صماء كتاب عمياء فتخرج في النهايه قصيده طويله عظيمه متقنه الابيات مين اللي يرضى بالموضوع ده مين ان هو عمال يخبطه كده ويطلع ما فيش ولا حرف غلط ولا سنه غلط ده عقل يقبله انسان والله العظيم لا وكلها ايه عباره عن ذرات هائمه ملايين الذرات دي كانت بتتفاعل مع بعضها تفاعلات مجهوله كل تفاعل ذره مع ذره عشان يتكون بس جزيء بروتين عشان يتكون جزيء بروتين لو ملايين الاحتمالات الاخرى نيتروجين مع هيدروجين مع كربون يعملوا مع اكسجين يعملوا نتائج لا تنتهي عشان يكون جزيء بروتين واحد ده حاجه مستحيله مش ممكن علشان اتكون منه ماده حيه بعد ذلك مش عماله تكتشف كل يوم يعني ده دقائق صفه الخلق يقولوا فكينا شفره 5 15000 جين 2 3 يقول لك بقى و15000 جين على 3 كروموسومات ده الكروموسوم الواحد عليه بنقول من 10 ل 15000 جين ده معنى صفه ناقله للوراثه فيها اذا يعني شكل معين لاشكال تكون الانسان ده هيبقى ايه بعد كده عشان يحدد في الاخر مخلوق ده مخلوق كنا بنقول ان الاخوه يعني الحيوان المنوي بتاع الكلب والحيوان المنوي بتاع الانسان الحيوان بتاع الفار كلهم قريبين من بعض في الشكل عباره عن دايره ولها راس ولها ذيل راسه ودي البويضه ترى امكن طلب الطبي بيقول لنا بقى في الامتحان الهستولوجي ده انه بتاع ده البويضه دي بتاعه نبات القطه ولا بتاعه بني ادم قلت لهم في في في الحقيقه شكلهم شبه ايه شبه بعض يعني الفروق يسيره نقول ايوه ده بتاع القطه وده بتاع الانسان تخيل ان كل ان داخل البويضه والحيوان المنوي ده هو فيه كل صفات الانسان اللي هي خافرقه انه يكون قطه او انه يكونوا انه يكون فار مثلا سبحان الله وشكلها في الحقيقه ده محطوط عليها يعني حاجه في منتهى الادقان والاحكام حد يقول ان الكلام ده اتوجد كده بالنزرات قعدت تتحرك مع بعضها ولا اتغيرت بعد مكونت بعد كده مخلوق عجيب والله والله لا يمكن ان يقبله عاقل ابدا كما ذكرنا لا يقبل الانسان لو وجد زي ما قلنا ورقه مكتوبه في قبر من القبور او في حفره من الحفر او في اي مكان مدفون يقول لا ده اكيد واحد كتبها ازاي بعد ما تشوف كل هذا التفصيل وتقول ان مفيش حد عمله ده مستحيل قام خالق من غير شيء ام هو الخالقون انتوا بقى اللي خلقتم انفسكم ما يمكن ان يقبله ذلك عقل هو جازم على نفسه بايه بالعجز وان هو مولود وان هو ما حدش قال له تعالى عايز تيجي ولا, ولا مش عايز تيجي ده هو لقى نفسه اتولد لقى نفسه كبر غضب عنه بيكبر وده غضبه عنه بعد ما حاجه معونه بيوقف نموه ما ما وبعد كده بيشيخ بيكبر ويمر به الزمن بعد كده يلاقي جسمه بدا يمرض وبدا مش مستحمل وكتر ما استحمله زمان وبعد كده يموت رغم ان يبقى هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض اعظم منها للاثار الافلاق والايات النفسيه دائما طريقه القران ام خلقكم من غير شيء هم الخالقون دي ايه في انفسكم مش كده وفي السماء والارض بالايات ام خلقوا السماوات والارض اعظم من الات الافاق سنري امتنا في الافاق وفي انفسهم خلق سماه الارض المتقن العجيب الادقان غايه الادقان يعني بالثانيه الواحده الاجرام الهائله دي التي تتحرك وتدور في افلاك وفي مدارات عجيبه بالثانيه الواحده متقنه فكيف يمكن ان يقع ذلك واجواء منضبطه يعني جو الارض منضبط لمعيشه البشر لو تغير يعني عمالين يقولوا ثاني اكسيد الكربون ذات بعد قد ايه مثلا من الثوره الصناعيه بعد 300 سنه من احتراقات كثيره جدا تؤدي الى زياده في نسبه لا تذكر ده نسبه مثلا 1 2 في ال1000 ولا حاجه يبقى فيها خطوره على درجه الحراره مرتبطه ارتباطات عجيبه يبقى طبقه الاوزون دي ممكن تؤدي الى كذا وكذا من الامراض ولا ح... كل حاجه في الارض مهيئه لحياه الانسان لو الاكسجين زاد بس شويه ممكن الدنيا تولع كل حاجه زيها ولا لوحدها لو الاكسجين قل شويه يبقى الناس بتخرج لو النباتات دي مش موجوده وبتغير يعني ما ما جالنا احنا بنوصل ان الاكسجين اقل احنا هيعمل استنشاق الاكسجين اللي فيه اقل من اللي بنفرزه من, من, من, من, من, من الزفير النباتات دي تعمل العكس عشان يضل هذا التوازن حاجه هذا الاتقان اللي بالك في الارض والارض دي ذره في هذا الكون كل ثانيه 9 يطلع فوق كل ما هي صغيره جدا ولاقي ان الكون واسع سعه رهيبه هائله فوق طاقه الانسان وكل في غايه الادقان والاحكام عم خلق استواء وضرب لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك خزائن الرزق بقى في امر الرزق ده ده لو ده اصل خلق لو كان جمادات لو كان تماثيل ما بيتحركش ولا يحيى ولا يموت كان ايه المعجزه لو ان البشر خلقوا كده ما بيتحركوش ولا فيهم حياه ولا ياكلون ويشربون ويرزقون ويموتون واتي بعدهم ارزاق اخرى وخزائن لا تفنى لو كان بلا حياه لكان ايه المعجزه على دار على ورود الخلق فكيف والارزاق هذه على الدوام كل لحظه كل ثانيه لو الانسان مولى ارزقه انت قاعد عماله تحصل في جسمك ملايين التفاعلات في نفس اللحظه وجزيئات رايحه وجزيئات جايه وجزيئات طالعه وجزيئات داخله وكله عمال يشتغل ولا انت عارف ايه اللي بيحصل ولا حد واخد باله واذا لو واخد باله ما يعرفش يعني انقباض القلب وانبساطه بس عمليه عجيبه في تفاعلات كيميائيه عشان نؤدي الانقباض والانبساط على الدوامه تفسير ال... ان الكليه مثلا تنظم افراز الفضلات من جسم الانسان مليون وحده عماله شغاله عشان يجيبوا له كليه تشتغل يعني يجيبوا له جهاز يملا اوضه مثلا وما يشتغلش على الدوام لازم يعمل له صيانه كل شويه حاضر لك بقالك كام سنه من 10 20 30 40 50 60 سنه تعيش لحد 60 والكليه شغاله بلا قطعه صيانه واحده فسبحان الله على الدوام رزق اصلا يساك لك لو كده ارزاقك التي تاكلها لا تنتفع ده حاجه في حركه دائمه خزائن رزق الله سبحانه وتعالى اما عندهم خزائن ربك ام هو المسيطر سيطره الانسان على ماذا الانسان الجاهل يقول انه مسيطر على طب شوفوا عاصير قليله يعني تخرج على الناس يا عوضوا عوضوا في رزقكم حد يتحرك عاصفه ثلجيه مثلا تنزل على اقوى البلاد كله لازم يقعد في البيت المطره تقص بنزين يتجمد الطرق تتسد لغايه ما تسكت تبطل مطر بطل تمطر ثلج يبداوا يتحركوا فين ملك الانسان ان هو المسيطر فعلا والله الارض دي لو اترمت بينا كده في اي حته وانا عارف اي حاجه احنا بنقول لها روحي ولا ارضي ولا بعيدي ده احنا الشمس لما تبقى شات يعني حر شديد نبقى مش طايقين الدنيا فنسئ والله الافضل العافيه فعلا ينبغي للعقل ان يطير فعلا اذا كان يعي هذه الكلمات قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخلق من غير شيء اي من غير رب ومعناه اخلق من غير شيء خلقهم فولدوا بلا خالق ذلك ما لا يجوز ان يكون لان تعلق الخلق بالخلق من ضروره الاسم فلا بد له من خالق فان انكروا الخالق لم يجوز لم يجوز ان يولدوا بلا خالق ام هم الخالقون لانفسهم وذلك في البطلان اشد لان ما لا ورود له كيف يخلق فاذا بطل الوجهان قامت الحده عليهم لان لهم خالقا فليؤمنوا به ام خلق السماوات والارض وهذا في المطلق اشد اشد فان المسبوق بالعدم يستحيل ان يوجد بنفسه فضلا عن ان يكون مولدا لغيره هذا انكار عليهم في شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون انه خالق لا شريك له بل لا يوقنون علما يعني من لم يوقن بهذه الحقائق لن يوقن بشيء لا سبيل الى الوصول اليقين مع لانه ينكر اعظم اليقينيات ولذلك هذه الايات في عينها هي يعني مذكوره في مناظره موسى وفرعون كما ساتي حديث البغوي الموطئ قال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الايه ام خلقكم من غير شيء أم هم الخالقون الايات قال كاد قلبي ان يطير رواه البخاري ومسلم اقول قبل هذا استغفر الله